بسم الله الرحمن الرحيم. الإفلام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون.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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 وَإِذَا نَ قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 مثلهم كمثل الذي استو قد نرى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم يوم فهم لا يرجعون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 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناها وانزل من السماء ماء فاخرج به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 وَدُعُوْشُهَدَاءَ أَكُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 جنات تجري من تحتها الأنهار كلما غزقوا منها من ثمرة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو بهم متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماوات فسواهن سبع سموات فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة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 قل نهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدا فما تبع هدا ي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبو بأياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدتي أوف بعهدكم وإياي تذهبون وآمنوا بما أنزلت صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وَمِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوٍ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء الربكم عظيم وإذ ثر قنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تضرون وإذ وعدهنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 إذ قُلنا ادخلوها هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا ودخل الباب سجدًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فان أنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماء، فأنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماء بما كانوا يفسقون.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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها من بق لها وقثاها وفومها وعدسها وضلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصبيان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 اذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وممت واليتون بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم رحمته لكم توم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا فقلنا لهم قردة خاسين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 يقول إنها بقرة صفراء أفاقع اللونها صفراء أفاقع اللونها تصر ناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله المهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحفر مسلمة اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدَرَتُم فيها فدَرَتُم فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُونَ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ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 ثم يحرّفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون وإذا لقى الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به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 وذِلَّ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَوْ وَذِلَّ الْقُرْبَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُوْلُوْ وَقُوْلُوْ لِلنَّاسِ حُسْنَوْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ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 هؤلاء تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون.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 فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 نعدوا لله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبير وجبير لغميلك فان الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَى عَلَى شَيْئٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْئٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الْكِتَابَ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 بل لهما في السماوات بل لهما في السماوات والأرض كل له قانون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون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 وَإِذْ جَاعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَنَّهُمْ وَالتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَاهِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِيَ أَنْطَهِرَ بَيْتِي لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالضَّكَاءِ السُّجُود وَإِذْ قَالَ إِذَا رَاهِمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَلِكَ بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ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 ربنا وجعلنا مسلمين لك وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَمًا مُسْلِمَةٍ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاصِكَنَا وَتُبْعَلِينَا وَتُبْعَلِينَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وبعثهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يغضب عن التي إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد يصفيناه في الدنيا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 وَمَن أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 mm -hmm. وكذلك جعلناكم امة واسقا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم الا لنعلم من يتبع الرسول ممن لم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 وَلَأَبَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنَّكَ بَعْتَ أَحْوَائِهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا الْلَّمْنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 تقولون لي قتلوا في سبيل الله أموات بل أحيان ولاكن لا تشعون ولا نبل وأنكم بشيء من الخوف والجوع. والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم قالوا إنا لله،, إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 And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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء مما إنفأحياه الأرض فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الطياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات اللي قوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم آداب يحبونهم كحب الله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 أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تضر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباد اذ تضر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب أو العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. أذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء ان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 فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وأشقرو لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حضرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهله لغير الله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 والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واتى المال على حبه ذوي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب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 ذالك تخفون من ربكم رحما فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة لأول الألباب لعلكم تتتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية إن ترك خيراً الوصية للوالد والأقربين بالمعروف, بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إنهم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 تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتهم بالناس لعلهم يتقون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 وليس يدركم بأن تات البيوت من ظهورها ولكن البذر من اتقى ولكن البذر من اتقى واتل البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 كن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلون من خير يعلمه الله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 إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فذكر الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في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 اللَّهُ رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فإن ذللتون بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يعضون إلا أن يأتيهم الله في ظلّ من الغمام في ظلّ من الغمام والملائكة وقد يأمر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 أم حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الجنة ولما يأتكم, وَلَمَّا يأتكم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتالهم فيه كبير قل قتالهم فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به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 والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس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 فاعتزل نساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمرتم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حث لكم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 ولا يحل لهم ان يكنتم ما خلق الله في ارحامهن ان كنتم يؤمنون بالله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يترجا فلا جناح عليهما ان يترجعا ان ظننا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله مبينها لقوم يعلمون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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرتم لهم فريضة وقد فرتم لهم فريضة فنصف ما فرتم إلا أي يعفون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 والذين يتوثّون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير إخراج فإن خرجا فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم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 فلم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألواف حذر الموت فقال لهم اللهموت فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 ذالذي ذا قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعفا كفيرا والله يقبض ويبس و إليه ترجع ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله. قال هالعسايتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ وقد أخرجنا. وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيارِنَا وَعَذَّنَا إِنَّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَرِيْلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِينَ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 أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وألها رون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 قالوا لا قا قتلنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع ولمّا بارزوا جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله أتل داود جالوب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 لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه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 قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 يُنفِقُ مالَهُ رِئاً ناسٍ كَالَّذِي يُنفِقُ مالَهُ رِئاً ناسٍ وَلَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ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 أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هيه وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم من سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَى الْكَهْدَعِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَعْتُوْنَ فِقْوَنَ إلَّا بَتْغَاءَ أَوَجِهِ اللَّهِ وَمَعْتُوْنَ فِقْوَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَيْكُمْ يُوَفَّ إلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقرة الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف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 فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ انتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفا كل نفس ما كسبت فثم توفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 الَّذِي يُلزم للولي يوه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من من ترضون من الشهداء ان تضل احداهما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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي أت من أمانته واليَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ واليَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمْها فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ للله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخوف أو تخوف يحاسبكم به الله.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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عننا واغفر لنا ورحمنا واعف عننا واغفر لنا ورحمنا واعف عننا واغفر لنا ورحمنا لانا فانصرنا على القوم الكافرين